يا المهدي اللي وگك ريمان واسر عيوني وفخر لو المجنونك يسموني سهام شوقك ريمان واسر عيوني وفخر لو المجنونك يسموني عرفت معنى العشق وياك قدوان تنتظر طروات عرفت معنى العشق وياك عمر قدوان تنتظر طروات اول عاشق المهدي خلي يعادوني اول عاشق المهدي خلي يعادوني يا قلبي مجنون الك فدوه وروح سنيني السبيق اصبحت مجنون يا ردن الشقوي وديني هايم بك يا المهدي وحبك يا المهدي هايم بك subahat majnu صعب صعبه وقلبي عودت لان انت حبيب الحزن عاشرت غبت والفرقه صعبه وقلبي عودت لان انت حبيب الحزن عاشرت كتبت بالدمع امتاني غيرك ما احب ثاني كتبت بالدمع انتاني رقمة احب ثاني لشواقك نبض شلنك يا الغايب هون لك فد وتروح سنيني انا بيك اصبحت مجنون يردني الشوق ويوديني هايم بيك يا المهدي روح حفتيك يا المهدي هايم بيك يا المهدي روح حفتيك يا المهدي روح حفتيك يا المهدي يا المهدي المهدي المهدي المهدي على وش تجي ما وردي على رموشك ما ما اشرح حنيني سيدت عرفه ما اشرح حنيني سيدت عرفه يا المهدي قلب حبك يظل مدفون لان بش حبك اللي يعنيني انا بيك أصبحت مجنون يا ردن الشوق يوديني هايم بيك يا المهدي وروح افديك اي كان على التوزيع والهندسة الصوتية سيد صفاء ابو الامل الخالد وكان الاداء بصوت الرادود الحسيني مولى محمد السعادي الكلمات بقلم الشاعر الحسيني علي الدرعي التصوير والمونتاج وسام الزرقاني